Ali İmran suresi 56. sayfa 53. ayet. Rabbana amin bima anzal tuwtaba ana Rasul efak tubna bima bima ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكْتُبْنَا مَعَ الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكْتُبْنَا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكْتُبْنَا مع الشاهدين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 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ مَعَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بما مع بما الرسول مع 54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 وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ 53-54 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ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 ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَتَوَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 55 a إذ قال الله يا عيسى إني متوافيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا إذ قال الله إني إذ الله من الذين كفروا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 İzrail Allah الله İsa, İni mutawfik ve rafiyuk İle ve mutahhir k min al-ladin kafar. İzrail Allah ya İsa, İni mutawfik ve rafiyuk İle ve mutahhir k min al-ladin kafar. İzrail Allah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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه فيه تختلفون. ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.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 İz <hitting> qalallahu <on> ya İsa inni mütevaffeeke ve rafi'uke ileyye ve mutahhiruke minel lezine keferu ve ca'ilu lezine atteba'uke fauqa lezine keferu ila yevmi il qiyâme thumme ileyye marji'ukum fe ahkomu beynakum fîmâ 54-55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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 الناصرين فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 فَأَمَّ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين فأَمَّ الذيينَ آمنوا وَمِنوا الصالحَاتِ فَوفِيهم أُجرورَهُم واللههُ لا يحب الظالمين فأَمَّ الذيينَ آمنوا وَمِنُوا الصالحَاتِ فَوفِيم أُجرَهُم والله لا يحب الظالمين.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 وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 56-57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 famma kifar olanlar onları ciddi bir azabla cezalandırırım ciddi bir azabla ciddi bir azabla ciddi bir azabla ciddi bir azabla ciddi bir azabla ciddi 58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 ذالك نتلوه عليك من والذكر ذلك والذكر ذلك والذكر ذلك من والذكر 57 58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 ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فيوافيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين.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 ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ 89 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ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 ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثلا عيسى عند الله كمثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثلا عيسى الله كمثلا آدم خلقه مِن تراب ثم قال له كن في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 فيكون <تصفيق> ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ان مثل عيسى الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ان مثل عيسى الله كمثل ادم خلقه ثم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 ثم قال له كن فيكون 58-59 ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 ''İnn مثel عيسى عند الله كمثel آدم خلقه من تراب'' ''ثم قال له كن فيكون'' ''ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم'' عيسى عند الله كمثel آدم خلقه من تراب'' ''ثم قال له كن فيكون'' 60 الحق من ربك فلا تكم من المنترين الحق ربك فلا تكم من المنترين الحق من فلا تكم من المنترين الحق من فلا تكم من المنترين الحق من فلا تكم من المنترين الحق ربك فلا تكم من المنترين الحق من ربك فلا تكم من المنترين الحق من فلا تكم من المنترين الحق من ربك فلا تكم من المنترين الحق من فلا تكم من المنترين الحق فلا تكم من المنترين الحق من فلا تكم من المنترين 59 فلا من فلا من فلا فلا من 60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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ 61ب <سؤال> فقل تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وبنا أكم فقل ت علىد أابنا أناابنا أكم وسا فقل ت علىد أابنا فقل عَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَ أَنَا وَأَبْنَاءَ أَكُمْ فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل ت ند أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ أكم وونسا فقل تد أابنا أنا وبنا أكم وسا فقل تلو ند أابنا فقلت تعالوا ندعو أبناء أنا وأبناءكم ونساء أنا ونساءكم فقل ندعو أبناء أنا وأبناءكم ونساء أنا ونساءكم 61ج وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتاهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وانفسنا وأنفسكم ثم نبتاهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وانفسنا وأنفسكم ثم نبتاهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 نجعل لعنه الله على الكاذبين وانفسنا وانفسكم تم نبته فنجعل لعنه الله على الكاذبين وانفسنا وانفسكم تم نبته فنجعل لعنه الله على الكاذبين وانفسنا وانفسكم تم نبته فنجعل الله على الكاذبين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 وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الكادبين. 61. ABC فَمَنْ حَجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ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 فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ 60-61 مِنْ ربك فَلَا تكن مِنَ الْمُنْتَرِينَ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 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق من ربك فلا تكن من الممترين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 فَمَن حَاجَّكَ فِيهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعوا أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق من ربك فلا تكم من المنترين فَمَنْ حَجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَادِبِينَ 62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 Thank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 Thank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 وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 61-62 Femen haccaka fiyhi min ba'di ma ja'aaka min al ilmi fa qul ta'alawu fa qul ta'alawu nad'u abnâ'ena wa abnâ'akum wa nisâ'ena wa nisâ'akum wa anfusana wa Allahi إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا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 فقلتَ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَ أَنَا وَأَبْنَاءَ أَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَ أَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تُمْمَنَبْتَهِ الْفَنَجْعَ الْعَنَةَ اللَّهِ عَلَى الكاذبين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 Ali İmran 56. sayfa ile 57'nin ilk kısmı. Rabbana amennâ bimâ enzelte vettebe'nâr-resûle fektubnâ ma'ashahidin, ve mekeru ve mekerallâh ve allâhu khayrul Allah, ya îsâ inni mutevaffîke ve râfi'uke ileyye ve mutahhiruke minel lezîne وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 فَقُلْ تَعَالَوْنَ دَعْوَ أَبْنَاءَ أَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تُمْمَنَ بِتَهْلِفَنَجْعَلَ اللَّعْنَ تَاللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 ربنا آمننا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكَتُبْنَا مَعَ الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والله خيرُ الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوّفِك وَرَافِعُك إلَيَّ وَمُطَهِّرُك مِنَ الَّذينَ كفَروا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 فقلتَ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَ أَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تُمْ مَنْ أَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ إِنَّهَا ذَلِكَ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 أَوْ نِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَ أَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تُمْنَبِتَهِ الله على اللَّهِ عَلَى هذا إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ الله إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم ربنا آمننا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكَتَبْنَا مَعَ الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ربنا آمننا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 فقلتَ عَلَيُّ نَدْعُ أَبْنَاءَ أَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تُمْمَنَ بِتَهِيلٍ فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِبِينَ إِنَّهَا ذَلِكَ الْقَصَصُ الْحَقُّ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 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعَنَا الرسول فَكَتَبْنَا مَعَ الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا